الباب الثاني والسبعون ومئتان باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث